بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أسروا النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عروف بعضه وأعرض عن بعض فلما ونبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ, وجبريل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ مَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبِدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا كُنْ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تائبات, تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُومُوا وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها 129-يذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون 110-يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا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 واتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغميا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة